فهذه الآية في التحذير من أن يؤالي المؤمنون الكافرين ويتخذوهم أولياء سرون إليهم بالموذة من دون المؤمنين فهذا نهي الأكيد وزجر شديد عن هذا الأمر الخطير على أهل الإسلام وهم وعلاد أعداء الله في اتخاذهم أولياء من دون أهل الإيمان بنصرتهم ومحبتهم وتوليهم في شؤونهم والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وهكذا نظيرها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتقيدوا عدوي وعدوكم أو نيا تلقون إليهم بالمودة. فهذا هذا أمر محرم بإجماع العلماء أن اتخاذ الكافرين محرم وهو جرم في الدين وهذا الآن موجود من قبل المنافقين ترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي من فتح أو أمر من عنده ويصبح على ما سره في أنفسهم نادمين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليمة الذين يتخذون الكافرين أونياء من دون المؤمنين أن عندهم العزة فهؤلاء يبحثون عن العزة عند الكافرين إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا نخاف يخاف الشخص على نفسه كما يقول بعضهم التفسير في بعض البلدان أو نوقات خاف على نفسه من شرهم فلا بأسا يتقي تقاة ظاهرة لا باطنة يتقي تقا ظاهرة في اللسان لا بالباطن والجنان فإن هذا كفر والعياذ بالله لكن يتقي منهم تقاه ظاهرة بلسانه حال يصانعهم بلسانه يخرج منهم حتى لا يؤذوه إلى آخر ذلك أما أن يتولاهم ظاهرا وباطنا فهذا كفر بالله جل وعلا والله سبحانه وتعالى حذر من هذا الصنيح ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء يقول الإمام السعد رحمه الله فليس من الله في شيء أي فقد انقطع عن دين الله هذا كلام جميل فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب فليس من الله شيء، أي فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب لأن مؤالات الكافرين لا تجتمع مع الإيمان لأن الإيمان يأمر مؤالات الله مؤالات وليائه المؤمنين فعلى هذا يجوز مؤالات الكافرين وهي تدور بين الكفرين وبين المعصية فمن ولاهم والاة مطلقة بمعنى التولية أو بمعنى التولي فهذا كفر بالله وترادف التولي فهذا كفر بالله كمحبتهم مصانعهم كمحبتهم وكذلك أيضا مصرتهم على أهل الإسلام وبدل المال لهم لتقيتهم وإعانتهم والحزن إذا حصل بهم ضرر يحزن عليهم فهذا العياذ بالله يخرج الشخص به من الملة ويكون مارقا كافرا بالله جل وعلا والموالاة المطلقة كفر وهي تراجف التولي وأما الموالاة الخاصة فهذه يكون بها عاصر الشخص كان يواليهم لأمر من أمور الدنيا يواليهم لأمر من أمور الدنيا فتجد ربما يضب له تحية من أجل عقيمان وربما إذا رأى دخل قام وربما إذا سقط عليه شيء أو له إياه فضل إلى آخر ذلك يكون يعمل عنده في الشركات أو في شيء من هذا ويصانعه صانعه مثل هذه المصانعة مع بغض هذا الكافر مع بغض سلامة معتقدة ولكن لأمور دنيا لأمور الدنيا يواليه إذا صغف صوته أو إذا حصل له شيء عثر قام حمله إلى آخر ذلك ويحب يتودد إليه من أجل الدنيا يتودد إليه وتزلف إليه من أجل أمر من أمور الدنيا فهذا عاصي وهذا مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب لا يصل بها للكفر بالله سبحانه وتعالى وإنما الذي يكفر هو المتولي ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الظلم الأكبر الكفر بالله سبحانه وتعالى هذا الله لا يهديهم فالذي يتولى الكافرين فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى يحبهم وينصرهم ويتمنى نصرتهم ويتمنى ظهورهم على أهل الإسلام ويعينهم بكل ما يسقيهم لأجل أن يظهروا على الإسلام فهذا منافق نفاق اعتقادي وكافر بالله سبحانه وتعالى وأما الذي يتولاهم لأجل أمور الدنيا فهذا عاص مرتكب لكبيرة من عظائم الدنوب تولى الكافر من أجل العيادة بالله الدنيا هذه موالاة, موالاة معصية وليس موالاة خارجة من الكفر فهذا التقسيم لا بد منه مواله مطلقة ترادف التولي فهذا كفر بالله ومن يتولهم منكم فإنه منهم مواله خاصة مواله خاصة لا ترادف التولي فهذه كبيرة من كبائر الدنوب كأني وديهم لأمر من أمور الدنيا لأمر دخل المكتب قام له أو كذلك حبي عين في بعض الأمور سقط عليه شيء رفعه له إلى آخر ذلك تزلّف ليه تزلّف لي من أجل نزيد الراتب الشركة أو من أجل غير ذلك من هذه الأمور ربما بعضهم يصل به لأنه ربما قبل رأسه والعياذ بالله كله من أجل أمور دنيا وأعانه في بعض أمور التي يحتاجون فيها إلى أعان تجد حليص على إعانتهم في أمور الدنيا فهذا العياذ بالله عاص للناس سبحانه وتعالى ولا يصل به الحد إلى القفر بالله الله ولكن الذي وانيهم موالاه مطلقة فهذا هدي ردة هذا هو الذي لا بد منه وإلا نقع في التكفير والعياد بالله إذا أطلقنا أن كل موالاة كفر نقع في التكفير ونكفر كثير من أهل الإسلام من ترونهم على هذه الحالة فعلى هذا التولي كفر والموالاة كثمان موالاة مطلقة موالاة خاصة فالموالاة المطلقة راد في التولي كفر بالله سبحانه وتعالى وموالاة خاصة كإعانتهم في بعض أمور الدنيا يعانت متزلف إليهم من أجل بعض نيل بعض أمور الدنيا فهذا لا يكفر فإن الله لم يكفر حاطبا بل وصفه بالإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتقيل عدو يعدوكم أو نيا تلقون إليه بالموادة واحد منهم وسمه بالإيمان يا أيها الذين آمنوا أنتبه هذا أمر خطير ونبي صلى الله عليه وسلم ما كفره وأبدا عذره وقال يا رسول الله يعني أبان أنه يبغضهم بغضا شديدا ولكن أصحابك لهم يدعن في تلك البلاد وأنا لي مال ولأهل أخاف عليهم فكتبت لهم تلك الرسالة لا حب في دينهم لا حبا في دينهم فإن يسعى صلم عذار عذاره ولم يكفره ابتداء لم يكفره قال أنه كافر مرتد فقل لا إله إلا الله ودخل في الإسلام مرة ثانية ودخل في الإسلام مرة أخرى فهدموا له من أجل أمر دنيوي مع هذا الشخص لدين هؤلاء الكافرين وسلامة اعتقاده وسلامة اعتقاده ولكن يفعل هذه الأشياء من أجل أمور الدنيا فهذا لا يكفر بالله سبحانه وتعالى وإنما الذي يكفر هو صاحب الموالى المطلقة صاحب التولي هذا الذي يحبهم وينصرهم ويعينهم بالمال ويحزن لما يحصل لهم ويتمنى ظهورهم على هذا الإسلام هذا منافق نفاق اعتقادي كافر بالله جل وعلا ويحب أفكارهم يستوردها المسلمين. يحبها جدا ويراه أنها هي الرقي وهي التي تقدم الناس وهذا الإسلام تخلف هذا الإسلام تخلف ولا يصلح للناس هذا كافر بالله جل وعلا ولا يجوز لأحد نجاد فيه لا يجوز لأحد نجاد فيه وأما أن مصانعهم من أجل مور الدنيا إلى آخر ذلك هذا عاصي عاصي لله سبحانه وتعالى فالحاش للآية هذه هي تحذير من واناء الكافرين وفيها أمر رب العالمين للمؤمنين بمباينة الكافرين وأنهم يكونوا في جانبا وأهل الإسلام في جانب ولا يتخذهم أولياء من دون المؤمنين فإن من يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي ليس من الله في قليل ولا في كثير فهو انقطع عن الله سبحانه وتعالى انقطع عن دينه الحق وليس له نصيف الدين صاحب المواله المطلقات صاحب الاتخاذ المطلق هذا ما له نصيب في دين الله جل وعلا إلا من اتتقى منهم تقا يخاف على نفسه فيصانعهم بلسانه دون جنانه فهذا ما يخفر صانعهم باللسان دون الجنان فهذا لا يخفر بالله سبحانه وتعالى فهو مقرن هذا المصنع يكون في بلدهم ويخشى على نفسه القتل أو في وقت من أوقات يسقون على بلاد الإسلام فيصانع بلسانه دون فهذا لا يخفر بالله فالله قد أدن له إلا أن تتقوا منهم تقاه فهذا مأدون لكم إذا اتقيتم منهم تقاة فهذا أمر مأدون لكم أما مناصرتهم على الإسلام الحزن الحزن من أجلهم وإذا انتصر عليهم أهل الإسلام يحزن وأن انصارتكم هذه لجهنم ولا تفرحوا بها هذا أمر خطير يضر هذا الشخص المتكلم مثل هذا الكلام أو يثرب على أهل الإيمان إذا في وجوه الكافرين ثرب عليهم بأنهم قطاع خرير وأنهم يقتلوا المسلمين إلى آخر ذلك وأن هذه فتنة بين أهل الإسلام وهذا معروف أنه في الطرف الثاني كافر محب معروف بكفره وزندقته واتفق الناس على كفره واتفق الناس على كفره ولا سيما بقوله أن عالشه من المؤمنين زانية فهذا تجده مهم صانعة هذه هذا ما هو مأدون إلا أن تتقوا منهم تقا هذا ما هو من هذا الباب أبدا ليس من هذا الباب هذه نصرة ووقوف في صفهم نصرة ووقوف في صف هؤلاء المجرمين على المسلمين وأن أهل الإسلام إذا قاموا ضدهم ترم عليهم لش توقفوا ضدهم هذه فكرة وهذه صاراتكم لا تفرحوا بها وأنتم قطاع طريق وأنتم كذا يثبت الناس عن جهاد الكافرين ثبت الناس عن جهاد الكافرين للزنادق المرتدين هؤلاء هذا يخشى عليه والله والله أنه على خطر عظيم على خطر عظيم ولكن ربما يحجم كثير من علماء المسلمين بالورع فقط عن قدوم على الأمر الذي تعلمونه فيحجبهم شيء من الورع وأنه والله أنه على خطر عظيم فالإمام أحمد كفر من هو دونه ممن كان في زمنه ممن هو دون هذا الذي يصانع الكافرين بمثل هذه مصانعات خطيرة ويسرب على أهل الإسلام ويذمهم ويجدع فيهم حسن الله نعم الوكيل، فلا يستدل له الشخص بهذا إلا أن تتقوا منهم تقاه لا والله يتقي منهم تقاه لا يصالحهم يصانعهم يتقي منهم توقاه أن يصالحهم يصانعهم بعض الأمور المباحة بعض الأمور المباحة لا يتكلم فيهم يسقط عنهم تماما يسقط عنهم لا من غريب ولا من بعيد يتكلم فيهم ويأمر الطلاب بالسكت لا تكلموا جيد ما في شيء إنه ضعيف ضعيف ولا يستطيع أن يتكلم ولا كذلك يسمح للطلاب بالكلام ضعيف لا يستقيم في فيتقي منهم توقاه فلا بأس بذلك أما مصرة مصرة هذه مصرة ما هي يتقي منهم توقاه هذه نصرة في المقابل يهين أهل الإسلام ويدلهم ويترب وملا يفرح بنصاراكهم وإنما إذا انقصر أولاك أو تفجر مسجد مساجدهم يفرج لك خطبة هذه المساجد حرام وهذه فيها المسلمون وفيها نعوذ بالله من هذا المدبر صحيح الله ما قد حزن على مس كتاب لما فجر ما حزن عليه أبدا ولا سمعنا له كلاما في هذا ولا مساجد المسلمين الأخرى لما فجرت لكن لما فجرت لأنه كل مسئلة لأنه ولا قام يتكلم وأنه تفجير المسائل حرام وأنه كذا وأنه كذا مسيس مسيس الرجل أسأل الله العافية والسلام فمثل هذا الرجل غير مفروح به فهو على خطر عظيم ولا يدخل تحت إلا أن تتغوا منهم تقاه فإنه ينصرهم بكل موت من بلاقة وفصاحة في الكلام وما من معرفة بعض الأدلة والشبر ينصرهم بها قال رحمه الله وهنا فائدني الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في التفريق بين المعالاة والتولي قال سئنا عبد الله بن عبد اللطيف عن الفرق بين المعالاة والتولي فأجاب التولي قفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم هذا مثال نموذج للتولي قال فأجاب التولي قفرا يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدل والرأي والموالاة كبيرة من الكبائر كبل الدواء يبل له الدواء حتى يشرب الكافر يعني يعينه يمرضه كبل الدواء يبل له الدواء يشرب الكافر والموالاة كبيرة من الكبائر كبل الدواء أو بري القلم يبرئ له القلم عندما يسمون ينحت القلم له نجل يكتب وكبر القلم والتبشش أو التبشوش التبشش في وجهه أو رفع الصوت له تبشش كأنه هكذا تبشوش أو التبشش سهل تبشبش في وجهه أو رفع الصوت لهم فهذا كبيرة من الكبائر ولا يخرب إن شاء الله. يسقط يرفع له. كذلك أيضا أنت بشمش في وجهه إذا رأى ما شاء الله يظهر له المحبة وتمشى بشمش في وجهه وما يحبه لكن يرى يبتسم له صباح الخير وكيف حالك بخير ومن هذا البلاء كافٍ يحتاجنا أن يسد عليه الطريق يجعلي يمشي في الطرف الطرف الثاني معه يتبشش لا ويفرح به ويقبل ويحتضن إلى آخر نجس. إلا أن تتقي منهم تقاه هذا شيء آخر وأنت بشبشت في وجهه وين رحبت به أهلا وسهلا هذا ما في شيء صباح الخير تتقي منهم تقاه هذا ما في شيء لكن كنت يعني في عزة وفي قوة وفي منع وأنت تصنع هذا معهومة هذه الأمور في الموالاة كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر <تصفيق> قال رحمه الله قوله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحجاج بن عمر وابن طيب كان الحجاج بن عمر ابن أبي الحقيق وقيس بن زيد يظنون بنفر في بعض النسخ يباطنون نفرا يباطنون نفرا يعني كأنهم صالعون بعض أهل الإسلام لأجل أن يسحبوهم إلى الكافرين يظنون بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاع بن المندر عبد الله بن جبير وسعد من خيثمة لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء اليهود ليفتنونكم عن دينكم فأبأ أولئك النفر إلا مباطنتهم فأنزل الله تعالى هذه الآيات لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ثم توعدهم ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاو وأنتم لا تحتاجون الآن لهذا في عزه وفي منع، فهذا السبب قال هنا ذكره الواحد في أسباب النزول ليش قال المحقق عنه ما هم في عند الشيخ وذكره هنا من غير سند قال ابن عباس كان الحجاج بن عمر ين آخره لم يذكر له سندا أيش كان المحطل فيه؟ وقال مقاتل نزلت في حاطب ابن أبي بلتعه وغيره وكانوا يظهرون المود لكفالي مكة أما في حاطب فقد جاءت عن بعض الآيات فيه رضي الله تعالى عنه ولم يكفره رسول الله وهذا مما يدل على تقسيم الموالاه إلى قسمين مطلقة تراد في التولي وخاصه كان يصانعهم لأجل أمر من أمور الدنيا فقط مع بغضه لهم ومع سلامة معتقده ولكن يريد الدنيا فهذا لا يكفر والعلماء يستدلون بحادثة حاطب رضي الله تعالى عنه, عنه على هذا التقسيم وهذا جيد أما هؤلاء تكفريون ربما يطلقون ربما يطلقون ويقعون في الشط بعد ذلك وكل ما يكون من باب المواليه كفر كفر بالله سبحانه وتعالى وما في اسمه إلا أن تتقوا منهم تقاعدهم ما في هذا ماذا الاستثناء معطل معطل ما في إذا صانعت الجماعة خلاص أنت كافر إلى آخره ومن سكت عن الموالين لهؤلاء فهو كافر المهم المجتمع ما مع شيء من حسنا الله نعم وكيل الحمد لله الذي فقهه السنة واستفادوا من علمائهم المتقدمين وهكذا أيضا من المعاصرين فهذا فضل الله أن نجد علماء يبينون لنا الصلاة المستقيم ويأتون لنا مثل هذه التقسيمات الجميلة حتى لا نقع في الشر لا نقع في الشر ولا نقع فيما وقع فيه الخارج في عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه فكفر المسلمين وحصل شر عريض بسبب ذلك <تصفيق> فهذا إن شاء الله نتبه مع ما تقدم من التعليم والله أعلم هذا يستعمل إضافنا حق هذا التعبان أن يقول هني جزي أنستعمل كان ألم له فترة طويلة وهو أو شيء مرمي وهو مرمي في مكان وأنا محتاج له إن كان لا يصل إلى حد النقطة التي توجب التعريف فإن احتجت له وأنت لا تعلم صاحبه فلا بس أن تستعمله لا بس وإن علمت صاحبه وإن لم يوجب التعريف فيجب تسليمه يجب تسليمه لصاحبه ولا تقول هذه النقطة لا توجب التعريف وإنما هذا إذا لم تعرف صاحبه تلابسا تستعمله وأما ما عرفت صاحبه من أشياء حقيرة سلم له لا يحلو ما ابن المسلم إلا بطيبة من نفسه صاحبه معلوم لديه قال ما هو الفرق من بنوغ المرام عند الأحكام كلها اعتنت بالأحكام <تصفيق> الفقهية وأدلت الأحكام الفقهية العمدون بنوغ إلا أن البنوغ أوسع من العمدة والعمد اختص بما في الصحيحين فقط دون غيرهما وأما البلوء فهو اشمل ما في الصحيحين من أحاديث الأحكام وما في غيرهما من السنن وأيضا ما في بعض المساني كمسرد أحمد فإنه يعتني به ويأخذ منه أحاديث أحاديث الأحكام وهكذا أيضا أحيانا للحاكم وأحيانا أيضا بالحبان وأحيانا البيهقي. وهذا رأى هناك فائدة في بعض الأحاديث تعلق بالحكم الذي يجري تحت هذا الباب ذكره فهو أشمل وجميل وحفظه أحسن لكن الذي ما يستطيع حفظ المنوق يختفيه من في أخير كثير قال هل يجوز كفت الثياب عند الصلاة لا فإن يسعى صلى ما نهاهم عن كفت الثياب وكفت الشعر أيضا فلا يكفت لا يكفت توبا ولا شعرا وأما خارج الصلاة ثم الدخول ظهر أنه ما يشمل ما يشمل النهي وإنما الكفت المنهي عنه في الصلاة يكفت توبا سواء كان برافعه من الأسفن الأعلى أو هذا الكم يكفته فهو يشمل هذا النهي يحمل على داخل الصلاة لأن الحديث فيه في الصلاة وأظن البخاري أيضاً بوَّب بنحو هذا التقي، ومن ينظر أن تبي البخاري في الكف في الصلاة كان هو بوَّب بنحو هذا التقي ليدل على أو ليدلل على أن الكف المنهي عنه في الصلاة، وأما خارج الصلاة ما يشمله. <تصفيق> أنا من غتَل ثلاثة، مثلا ثلاثة ثم. قتل القصاص بهذا القصاص أنه يعتبر عن واحد أو عن الثلاثة عن الجميع إذا لم يقدر عليه ويمسك إلا بعد الثالث فالقصاص عن الجميع وأما الديه فكل واحد يعطى ديه إن طالبوا بدياتهم وتنازوا عن القصاص فكل واحد يعطيه ديه لكن أقيم عليه الحد حد القصاص والقصاص عن الثلاثة لأن هذا لا يتكرر قال باب لا يقف ثوبه في الصلاة قال حدثنا إلى آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة على سبعة لا أقف شعرا ولا ثوبا والبخار يقول في الصلاة باب لا يقف ثوبه في الصلاة فإذا حمل النهي على الصلاة فقط دون غيرها قال وفي لفظ الكفين والركمتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر قال العلامة الألبانية رحمه الله نضمها ونحميها من الانتشار يريد جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوع والصجود يريد: جمع الثوب والشعر من يدين عند الركوع والسجود قلت وليس هذا النهي خاصا بحال الصلاة بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة ثم دخل فيها كذلك شمله النهي عند جهور العلماء ويؤيده نهيه نهيه ويؤيده نهيه صلى الله عليه وسلم لصد الرجل وهو عاقص شعره كما يأتي الذي يظهر في الصلاة هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحديث في الصلاة فالنهي عن كف الثياب في الصلاة، فإن كفته خارج الصلاة ودخل ما يشمل النهي، ولا يقال إنه وقع في النهي، والجمهور على خلاف هذا، والإمام البخاري كما قال بعضهم يقصد بالصلاة، والتقويبه قال يدل على هذا، فظاهر التقويب الصحيح أو ظاهر التقويب صحيح الصحيح، والبخاري على أن الكفت المنهي عنه في الصلاة ينشغل به، يخفت من صلاته، وأن صل الله عليه عن هذا. أن شخص ينشغل في صلاةه في سجوده أو برقوعه بالكف، فهذا لا يصلح. والله أعلم وعلى هذا الشخص يخرج من الخلاف ويختاط لنفسه في مثل هذه الأمور الخلافية يختاط لنفسه فيبتعد عن هذا وهذا فلا يحفظ ثوبا قبل الصلاة ولا بعد لكن الكلام من حيث الاسم من حيث ارتكاب النهي هذا يحتاج إلى نظر أما الحيطة والخروج من الخلاف فإنه يحل قبل أن يدخل في الصلاة إذا كان الثوب مفهوثا يحله قبل أن يدخل في الصلاة يحلهم أو الشعر كذلك يحله قبل أن يدخل في الصلاة يخرج من خلاله هذا هو الأحور من الشخص